أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إننا أوحينا إلي ك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من إِلَٰهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وعيسى والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وَآتَيْنَا دَاودَ زَبُورًا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رسولاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أنزله بعلمي، والملائكة يشهدون. وكفى بالله شهيدا إِنَّ الذين كفروا وصدوا عنهم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 وَكَلِمَةٌ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْ فَآمِنُوا بِاللَّهِ ولا تقولوا ثلاثة إن خير لكم إنما الله إله واحد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 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشوهم إليه جميعا اَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ويزيدهم مِنْ فَضْلِهِ وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ايها الننا قَدْ جَاءَكُم بُهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلَ إِلَيْكُم نُورًا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتوون كقول الله ويفتيكم في الكلا إن أمر أنها لك ليس له ولد لا نصب ما ترك، وهو يرثها إلا يكون لها ولد. فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال امِن سَ فَلِذَ كَرِمِ سُلوحَ يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اُطُوبُوا بِعُقُوبَة أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وآخر إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ ولا الشه ر ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يَبْتَغُونَ فضلا من ربهم ورضوانا فاذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قوم او صدوكم عن المس في الحرام ان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب وَتَنكُ الله إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدم وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ إلا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْ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 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الطر في مخمصه غير متجان فِي اثم فان الله غفور رحيم يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم قل أُحِلَّ لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَ هُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُّ مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا فريع الحساب يسألونك ماذا أحل له كل أحل لكم الطيبات وما علمتم الْجَوَارِحَ مَكَنَّبِينَ تَعْلِمُونَ مِنَ مَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إن الله سريع الحساب اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمح وَنَاتُوا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخداد ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله فَالْقَاعِدُ حَطَمَ لَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق الله العظيم